More than الَّذِي كُنْتَ مَزْنَعَ سَاعِيًا دَخَلَ اللهُ كَمَا زَمِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ زُنَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ أَلَهَ And Oh ها أنتم هؤلاء حاجتتم, حاجتتم في ما لكم به علم فلم